نازعتني نفسي إلى أمر مكروه في الشرع وجعلت تنصب لي التأويلات وتدفع الكراهه وكانت تأويلاتها فاسده والحجة ظاهرة على الكراهه فلجأت إلى الله تعالى في دفع ذلك عن قلبي وأقبلت على القرآن وكان درسي قد بلغ إلى سورة يوسف فافتتحتها وذلك الخاطر قد شغل قلبي حتى لا أدري ما أقرأ فلما بلغت إلى قوله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي انتبهت لها وكأني خوطبت بها فأفقت من تلك السكره فقلت يا نفس أفهمتي هذا حر بيع ظلما فراعى حق من أحسن إليه وسماه مالكا وإن لم يكن له عليه ملك فقال إنه ربي ثم زاد في بيان موجب كف كفه عما يؤذيه فقال أحسن مثواي فكيف بك وأنت عبد على الحقيقة لمولا ما زال يحسن إليك من ساعة وجودك وإن ستره عليك الزلل أكثر من عدد الحصى أفما تذكرين كيف رباك وعلمك ورزقك ودافع عنك وساق الخير إليك وهداك أقوى طريق ونجاك من كل كيد وضم إلى حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن الباطن وسهل لك مدارك العلوم حتى نلت في قصير الزمان ما لم ينله غيرك في طويله وجل في عرصة لسانك عرائس العلوم في حلل الفصاحة بعد أن ستر عن الخلق مقابحك فتلقوها منك بحسن الظن وساق رزقك بلا كلفة تكلف ولا كدر من رغدا غير نذر فوالله ما أدري أي نعمة عليك أشرح لك حسن الصورة وصحة الآلات أم سلامة المزاج واعتدال التركيب أم لطف الطبع الخالي من خساسة أم إلهام الرشاد منذ الصغر أم الحفظ بحسن الوقاية من الفواحش والزلل أم تحبيب طريق النقل واتباع الأثر من غير جمود على تقليد لمعظم انخراط في سلك مبتدع وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كم كائد نصب لك المكائد فوقاك كم عدو حط منك بالذم فرقاك كم أعطش من شراب الاماني خلقا وسقاك كم امات من لم يبلغ بعض مرادك وابقاك فانت تصبحين وتمسين سليمة البدن محروسة الدين في تزيد من العلم وبلوغ الأمل فإن منعت مرادا فرزقت الصبر عنه بعد أن تبين لك وجه الحكمة في المنع فسلمي حتى يقع اليقين بأن المنع أصلح ولو ذهبت أعد من هذه النعم ما سنح ذكره امتلأت الطروس ولم تنقطع الكتابة وأنت تعلمين أن ما لم أذكره أكثر وان ما اومات إلى ذكره لم يشرح فكيف يحسن بك التعرض لما يكرهه معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي